وأعانه عليه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اتتبها فهي تملى عليه بكره وآصيلا قل أزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور الرحيم إنه كان غفور الرحيم وقالوا ما لها ذر وسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه لولا